ختم الصبر بعدنا بالتلاقي ختم الصبر بعدنا بالتلاقي وشفا ذكر نودك با تم الصبر وعدنا بالتلاقي وشف الصبر أن نودك باقي أفتتري بما لقيت is so I'm sorry, but كحولي بالحسن وسحر الحياة والفرح لما بعتني واتعبت قلبي وإلى أين كان كان منك مسافر بعينيك وقتك حولي بالحسن وسحر الحياء والإطراق لما بعدتني وأطعبت خلبي وإلى أين كانت Amen. Amen. Amen. God غير ما ترتضيه من أخلاقي هاك صدري فضع يديك على صدري واخذ رأي قلبي